أوصتني أمي أن تبقي جو عيني لا تخشي يا أختي من شي لا لا تخشي عيشي يا أختي لن تشقي ما بين يدي عيشي جو عيني قد مرت أمي في حلمي रख उी في होल्मी मितल रश्मी मधु फीत म्माग मरत कल बि न पाग माई दमाग सरस मल قلبي सर वलस